ويا ادم اسكت انت وزوجك الجنه فكلا من حيي الشيت وما لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناذاهما ربهما ألم أنهكما عن تبا كُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ